طيب هذا قال هل يستفاد من حديث ميمون على انه من السنة جعل مكان خاص في البيت بالصلاة ويسمى مسجدا او من يعني هذا في الحق لا يستفاد من حديث الميمون لانه لان الحديث ما فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى, صلى في بيت ميمونة هذا لا يدل على أنه اتخذ او خصص مكانا للصلاة والله أعلم يعني والإنسان إذا خصص في بيته مكان للصلاة هذا شي ولكن لا ينبغي أن يجعل هذا المسجد مظاهي لمسجد حي يصلي في المسجد ويقول جماعة وجمع الأولاد والزوجة تبقى صلاة الجماعة واجبة عليه هذا يصلي فيه من صلاته في البيت أفضل النساء او يصلي فيه النافلة او ما إلى ذلك والله أعلم هذا قال هل هناك فرق بين المصلى والمسجد وهل تصلى تحيث مسجد تأخذنا المصلى بالعمل يعني هذه المصليات مثلا التي تكون في البيوت أو تكون في أماكن العمل هذه لا ينبغي أن تلحق بها احكام المساجد لا ينبغي أن تلحق بها أحكام المساجد كعدم جواز البيع والشوائف فيها وعدم إنشاء الضالة ووجوب تحية المسجد عند الدخول إليها أو ما إلى ذلك هذه أماكن مخصصة للصلاة فقط فلا تشرع فيها مثل هذه الأحكام ومنها الصلاة التحية, التحية التي نسميها تحية المسجد أما إذا كان مصلة على تثمية بعض الناس مصلى للمسجد الذي لا تقام فيه الجمعة فهذا مصلى في الحي أو مصلى في السوق فهذا يعتبر مسجد فهذا يعتبر مسجد إلا أنه ليس جامع يعني ليس مسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيب وتصلى فيه الصلوات الخمس فيكون هذا مسجد وأحكامه احكام المساجد إذا دخل الإنسان يصلي فيه تحيث مسجد وما إلى ذلك والله تبارك وتعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا تستغفر وغيرتب وليسا أشهد أشهد